ان للمتقين مفاذا حدائق وآناء با وكأن عباءة تراب وكأن سندها قلا سَمْعُونَ فِيهَا لَهُ وَلَا كِذَابَ جَنَّاتٌ مِنْ رَبِّكَ عَطَاءٌ إِنْثَابَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْ خِطَابٍ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحَقُّ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ صَفًّا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 بِئْمَآبَ إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ دَامَتْ يَدُهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالثَّابِتَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تُرْجُفُ الْأَرْضُ تَبَعُوا الرَّادِفَ قُلُوبُهُم مَّئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهُمْ خَاشِعَةٌ يَقُولُونَ أئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ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 فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى